Book 2 Orientácia التوجíh. التوجíh. Kde je turistická informačná kancelária? أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ ماتي برمي مابو مستا؟ هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ داستو رزروvat هوتеловا إزبا؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ gdzie هي المدينة القديمة؟ اين هي المدينة القديمة؟ gdzie jest dom? اين هي الكاتدرائية؟ اين الكاتدرائية؟ هو المتحف؟ Aina almadhaf? Kde sa dajú kúpiť poštové známky? Aina yumkin shira'a tawabi'a barid? Aina yumkin shira' tawabi'a barid? Kde sa dajú kúpiť kvety? Aina yumkin shira' azhur? Aina yumkin shira' azhur? Kde sa dajú kúpiť cestovné lístky? اين يمكن شراء تذاكر سفر اين يمكن شراء تذاكر سفر قديه بريستاف اين الميناء اين السوق اين, السوق؟ أين القصر أين القصر؟ كري زاچينا پرهلياتك؟ متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ كري كونشي پرهلياتك؟ متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ أكو دلغو تروا پرهلياتك؟ كم مدة الجولة؟ Cel, chcela by som sprievodcu, ktorý hovorí po nemecky. Urídu Mursiden je ta Haddaful Almania. Arídu Mursiden je ta Haddaful Almania. Cel, chcela by som sprievodcu, ktorý hovorí po taliansky. Urídu je ta Haddaful Italia. Arídu Mursiden. يتحدث الايطاليه سل، اختلابي سم زبريفودسو، كتوري مرشدا يتحدث الفرنسيه اريد مرشدا يتحدث الفرنسيه